من التخوض وما دليل ذلك وما دليل ذلك نعم جواب نمنعه من التخوض في القدر فهو سر الله مكتوم لا يعلمه إ ل ا هو فلا نجعله يتخوض ب أ س ئ ل ة لم يجر ي عليها عمل السلف لأن بعض الأسئلة بعض ا ل و ا تكون ب د ع ي ة ما س أ ل ه ا السلف رحمهم الله فلا يصلح أ ن نستقبل من العامه ا ل أ س ئ ل ة في باب القدر والتي لم ي س أ ل عنها السلف ر ح م ة الله عليهم و الجواب يؤدي شيء لا يعقله يدركه عنها لا العام ولا إلى بل قد يفهم ضده وهنا ي أ ت ي حديث أو يأتي أو التبويب باب من خص بالعلم قوما دون آ خ ر ي ن خشيه الله م ف ي لا تخبرهم فيتكلوا ويدل على وجوب الإمساك عن التخوض في القدر بغير القدر على الإمساك علم عن نعم العامه ي ك لا بد أ ن ه ليس عنده علم و لذلك لا نسمح له بالتخوض في القدر والانطلاق ب أ س ئ ل ة ما تشاغل أ و انشغل بها السلف ولا سالوها أ ل و ه كما أنكر م ا ك كيف على الذي قال ي س ت ي ا ل ل هو س ؤ ل لكنه لما كان السلف لم يسألوه لما لم يكن في عهد السلف السؤال عنه انكره مالك فقال السؤال كان يكن أنكره عنه عنه عهد في أو بدعه نعم السؤال عنه بدعه فما الدليل قول النبي صحيح وهو ما خرجه الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد و إ ذ ا ذكر القدر ف أ م س ك و ا نعم ولم يكن سبحان ولم الله في مجلس رسول الله مثل هذه ا ل أ س ئ ل ة التي تجد بعض ا ل ع ا م ة المتخوضين في القدر ي س أ ل و ن ه ا هذا يدل على انحراف وضلال ب د أ عند ا ل ع ا م ة ابتداوه وابتدعوه ولم يكن في سلفه وهذا يجر إ ل ى شر عظيم تركهم وترك زجرهم يجر إ ل ى شر عظيم فينبغي أ ن يمنعوا من التخوض في القدر ويؤمروا بالعمل يؤمروا بالعمل نعم أ ن يؤمروا بالعمل لو س أ ل و ا حدود ا ل أ س ئ ل ه س أ ل ه ا ا ل ص ح ا ب ة ففيما العمل يا رسول الله ونحو ذلك وما كان عندهم جواب نذكر لهم الحديث لكن أ ن يتخوضوا على وجه بدعي نعم و لا داعي ل أ ن نذكر ذلك ونلقي في القلب في القلوب الشبه نعم لا داعي لذلك لنطرح الشبه ليس بمحمود في ينبغي مجالس العلم بالمنقول الاكتفاء ولكن نقول الرسول عن وعن على أنه هذا كلامهم الله الصحابة تعالى صلى رضي وسلم ورضي الله عنه م إ ذ ن ينبغي أ ن نمنع ا ل ع ا م ة من مثل هذا التخوض طيب السؤال الثاني التعلق أ و الايمان بالقضاء والقدر بأي أنواع من التوحيد يتعلق بأي من له تعلق ب أ ي أ ب و ابواب ا ل ت ح ي بأي د ب أ و التوحيد وقد درستها نعم ا ل ر ب و ب ي ة من أ ي وجه أ ن أ ف ع ا ل الله تقع على وفق ما علم وقدر ق ساذقي د ر في ا ل فمن هذا الوجه له تعلق ب أ ي شيء ب ا ل ر ب و ب ي ة ا ل إ ي م ا ن بهذه أ ن من أ ف ع ا ل الله سبحانه وتعالى طيب و له تعلق بالصفات من أ ي وجه العلم علم الله أ ز ل ي ليس له ابتداء سبحانه وتعالى عما يصفون و له تعلق وهذا لم أ ر ى من تكلم من الشراح يعني تعلق ب ا ل إ ل ه ي ة من أ ي وجه وجوب ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه عمل القلب ا ل إ ي م ا ن ط ا ع ة للرحمن وتعبدا وتالها له ب أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك ا ل إ ي م ا ن م ج ا ه د ة النفس في ا ل إ ي م ا ن بالقدر لله الواحد ق ه ر يعتبر له تعلق ب أ ي شيء ب ا ل و ل و ه ي ه قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال بعض المفسرين أ ي ل آ م ر ه م و أ ن ه ا ه م ومما أ م ر ن ا به أ ن نؤمن بالقدر خيره وشره نعم فهذا وجه تعلق ا ل إ ي م ا ن بالقدر ب ا ل أ ل و ه ي ة فهو يتعلق ب أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات ا ر أ ي ت م كيف كان هذا الركن العظيم مهما في الدين يتعلق ب أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر. وله ا ق د ر و ل تعلق لا شك فيمن أ ر ا د أ ن يحرق قلبه ل ل إ ي م ا ن والاطمئنان بالقدر ب إ ي ش بالصفات ف إ ن ك لو ت أ م ل ت ص ف ة ا ل ح ك م ة والعلم التي اتصف بهم الرب سبحانه و أ ن أ ح ك ا م ه ا ل ق د ر ي ة و ا ل ك و ن ي ة و ا ل ش ر ع ي ة لا تصدر إ ل ا عن علم و ح ك م ة تامتين يستريح قلبك من تبعات التعنت على القدر لماذا ولدي يموت كان يمكن يكبر واستفيد منه لماذا أ خ ذ ت ه في ه ذ ا النزهه لو بقي في البيت ما مات تعنتات سبحان الله هذه التعنتات تستريح منها متى نعم إ ذ ا كويت قلبك أ و قطعت الطمع في رد القدر بسكين اليقين ب أ ي شيء ب ح ك م ة و علم رب العالمين طع الطمع بسكين اليقين ب ح ك م ة و علم رب العالمين و أ ن أ ح ك ا م ه لا تصدر إ ل ا العلم و أ ن حكمه و أ ن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إ ل ا له خير حتى لو جهلته حتى لو جهلته فامن بذلك ف إ ذ ا آ م ن ت بذلك استراح قلبك آ م ن أ ن ه من عند الله آ م ن أ ن الله عز وجل لا يحكم بحكم قدري أ و كوني أ و شرعي إ ل ا بعلم و ح ك م ة تامتين يستريح قلبك تطمئن تعيش س ع ي د تقنع بما رزقك الله إ ن كنت ف ق ي ر وان كنت غ ن ي لا تبطر ل أ ن ك تعرف أ ن الغنى هذا بقدر الله الله قسم لك فلا تبطر على عباد الله ولا تفخر و أ ي ض ا لا تحزن إ ذ ا أ ص ا ب ك ما تكره من موت ولد أ و نقص جاه أ و مسبه سفيه عليك في, في طريق كله تعرف أ ن ك في كل ذلك توقن أ ن ك ايش انك تحت هذا القدر يعني لا بد أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبك وهنا م ق و ل ة أ ح ب أ ن أ ب ي ن ه ا م ن ت ش ر ة بين ا ل ع ا م ة ي س أ ل و ن بعض على وجه على وجه ا ل أ غ ل و ط ه وقد جاء النهي عن ا ل أ غ ل و ط ا ت ا لكن اسناده ضعيف وهي صعاب المسائل صعاب المسائل وهذا عند حتى ظن العرب غير محمود أ ن تلقي على أ خ ي ك م س أ ل ة ص ع ب ة وتجعله يسكت لا يعرف أ ن يجيب ل أ ن ه يكون محل ت ه م ة خ ا ص ة إ ذ ا كان ع ا ل م أ و كان من أ ه ل الفضل تلقي عليه شيء دقيق يعني كما يقال المعنى في بطن الشاعر نادر من يدركه ولا يحتاج إ ل ى كبير ذكاء لكنه خفي ف إ ذ ا أ ل ق ي ت ه على أ خ ي ك وظل ساكتا بمعنى أ ن ك تتعمد ذلك فقد يوصف عند من لا يعرف بالغباوه او ب ق ل ة ا ل م ع ر ف ة فتوقعه في الحرج إ ل ا ا ل أ س ئ ل ه كان يلقيها النبي في مجلس العلم فذلك ليس فيه هذا المعنى ل أ ن ه كان يستحث حين هدين الهمم لطلب العلم أو ا ل تفريغ القلب للعلم صلى الله عليه وسلم على كل حال يقولون هل ا ل إ ن س ا ن مسير أ م مخير نعم وقد درستم في باب القدر ما درستم و ا ل آ ن ما هو الجواب ن س أ ل ك م عن هذه ا ل م س أ ل ة يقولون هل ا ل إ ن س ا ن مخير أ م مسير هكذا ي س أ ل و ن فيما بينهم ويجعلونها من ا ل أ غ ل ط ا ت أ ي من المسائل التي تحتاج الى تحريك للذهن أ و ل ا السؤال هذا شرعي فلا ينبغي طرحه في م ج ا ل س ا ل ع ا م ة فيما بينهم هذا السؤال شرعي و إ ذ ا أ ف ت ى فيه إ ن س ا ن في المجلس فيكون متكلم على الله ف إ م ا حينئذ أ ن يكون متكلم بعلم أ و بغير علم ليس كل المسائل يحسن ا ل ع ا م التخوض فيها فمن المسائل من ما يكون جوابها فتوى حقيقه ة وفتوى وتوقيع عن الله حكم فحينئذ ينبغي الا يطرح ا ل ع ا م النوع هذا من المسائل في مجلس العلم و م ا هذه ا ل م س أ ل ة من قولهم هل ا ل إ ن س ا ن مسير أ م مخير فلها ل ل ج و ا ب عنها جانبان الجانب ا ل أ و ل ليس للعبد فيه اختيار ما يحصل له من مرض من حادث مفاجئ خرجت عليه س ي ا ر ة من الطريق كما سمعنا قبل سنين عن إ ن س ا ن يسوق في ط ر ي ق ة فخرجت عليه س ي ا ر ة من مكان آ خ ر و أ ص ا ب ت ه هو من دون السيارات فمات انتظروه اهله و انتظروه لم ي أ ت ي لهم فعرفوا أ ن ه قد مات من فيما بعد المقصود هذا يقال فيه مسير يعني فيما لا اختيار له مسير مرض、يأتيه. نعم ريح تعصف فيه فيه يأتيه به يعني ريح في حفرة. نعم. فلا ت ط ر حفرة ح ه في ف نعم يجوز أ ص ل الوالده ل ليلوم الولد لماذا س ق ط في هذه ا ل ح ف ر ة وقد جاءت ر ي ح ولم يكن مخير يكن ولم يكن له حظ لا يستطيع أن يكون له حظ من الاختيار القته فلا على يقولون لا لا له جاءت هذا ما اختيار اختيار يستطيع يكون ينظر في طريقه أو شيء ريح جاءت وأخ تعصف به حتى في حفرة. فلا شك أن هذا يكون على ما يقولون مسير فيه لا فيه لا له فيه تعصف حتى أن بأن أو وأخ أن من شك به حظ حفرة أ م ا ما خلقه الله من المشيئه ل ل إ ن س ا ن فقال وما تشاءون فنسب له المشيئه إ ل ا أ ن يشاء الله فيما له فيه اختيار ك أ ن يلام المغتاب تقول لماذا اغتبت اتق الله فلا يجوز له أ ن يقول حين ذلك بقدر الله أ ن ا مسير أ ن اغتاب ا ل آ ن نعم ل أ ن هذا له فيه اختيار فما له ما كان له فيه اختيار فهو مخير فيه على أ ن ا ل م ش ي ئ ة التي يشاؤها تكون تحت م ر ب و ط ة من م ش ي ئ ة الله وما تشاؤون إ ل ا أ ن يشاء الله سبحانه وتعالى طيب إ ذ ن حينئذ أ ج ب ن ي عن هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ما هو القدر نعم ما هو القدر وهل يجوز أ ن تدعو ل إ ن س ا ن بطول العمر القدر ما هو, هو علم الله ا ل أ ش ي ا ء وتقديره لها قبل ه وقوعها فهو كتبها فهو علمها وكتبها وشاءها ك ت ب وقعت على وفق ما قدر وشاء سبحانه لا إ ل ه إ ل ا هو هل يجوز للإنسان أن يدعو لإنسان يجوز يدعو أن وهو يعلم ان القدر مفروغ منه ان يقول طور الله عمرك كما نسمع من البعض اذا اثنى على انسان قال له طور الله عمرك نعم او يقول يا طويل العمر يا طويل العمر نعم الجواب اما اذا اخبر بها اخبارا فهذا غلط لا شك فاذا اخبر فقال يا طويل العمر وما يدريك لعل عمره قصير لعل عمره قصير ونسمع ا ل ع ا م ة بعضهم يفقه هذا, هذا يقول الذي نعرف طويل العمر هو الشيطان ف إ ن ه ماكث ا ل آ ن منذ انطرد من الجنة ان طرد من ا ل ج ن ة ل ى ن تقوم ا ل س ا ع ة ل أ ن ه قال للرب أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال إنك من فالله كتب الا تقبض روحه أ ن يبقى فتنه وابتلاء سبحانه وليس له و ظ ي ف ة إ ل ا إ ض ل ا ل ابن آ د م وله جند يرسلهم كل يوم كما في صحيح مسلم ينصب عرشه على الماء فيقعد عليه ويبعث سراياه لاضلال ابن آ د م منهم ن يغريه حتى يزني يغريه حتى يعق امه يغريه حتى يغتاب مسلم او يفرق بينه وبين ز و ج ه يرابي يسيء الظن في مسلم إ ل ى آ خ ر ه كل هؤلاء من جند الشيطان التحركات ا ل ق ل ب ي ة ا ل ت ي ت أ ت ي ك تحس بها افعل كذا فلان لما فعل كذا كلها من هؤلاء جند فتعوذ بالله من شره نعم ف أ ع ظ م ه م ف ت ن ة أ ق ر ب ه م إ ل ي ه م ن ز ل ة الحديث فلا شك أ ن هذا معروف أ ن الشيطان أ ع ط ي طول العمر لا شك و لهو اطول مخلوق من المخلوقات ذوات ا ل أ ر و ا ح نعم من أ ط و ل ل أ ن هذا من علم ر ب ي على الاقل من أ ط و ل ل أ ن ه من وقت ما خلقه الله إ ل ى أ ن لعنه ما ندري كم خلقه ثم بقي ل ل ل ع ن ة قد يكون أ ل ف س ن ة يعبد الله قبل ذلك ما كان كافر نعم متصور أنه كان يعبد الله. وخير الله كان من الجن الذين يعبدون الله و من ا ل م ل ا ئ ك ة فما كان كافر أ ص ب ح كافرا بعد أ ن اعترض على الله سبحانه ثم ا ل ف ت ر ة التي كان قبل أ ن يلعن الله أ ع ل م ثلاثه ل ا ف س ن ة ما نعرف ثم بعدما لعن وطرد إ ل ى يوم يبعثون عشرين أ ل ف س ن ة ثلاثين أ ل ف س ن ة الله أ ع ل م نعم فهذا الذي يمكن يقال قد ثبت بالدليل طول العمر فيه لكن ما يدريك أ ن فلان لا تثني عليه ا ا ل آ ن تقول أ ن ت يا طويل العمر إ ل ا أ ن يكون هذا من باب التمني نعم التفاؤل أ س أ ل الله أ ن تكون ممن طور الله عمره على كل حال في باب الاحتمال ينبغي أ ن تمسك ا ل أ ل س ن يمسك المسلم اللسان في باب الاحتمال المقصود أ ن هذا ا ل و ج هو ه و أ ن يقول ذلك خ ب ر ا أ ن ف ل ا ن ط و ي ل ا لما ع ر م يدري هذا من الكذب أ م ا إ ذ ا ق اللهم ا ل طول ع م ر ه كان يقول ل إ ن س ا ن عاصي ي س ت ل ط ف ه أ و يقول إ ن س ا ن طلب ا ع لعالم او لي ولي أ م ر ي س ت ل ط ف ه ي ا ط و ي ل ا ل ع م ر نعم طور الله ع م ر ك ب ص ي غ ة ا ل أ م ر ا ل طلب و ه و ا ل د ع ا ء ف ه ل ه ذ ا جائز نعم الصحيح أ ن هذا جائز مع أ ن القضاء محتوم القضاء مفروغ منه ولكن جوازه يدل عليه حديث أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أ ط ل عمره هكذا ويدل عليه أ ي ض ا قول نبينا صلى الله عليه و سلم من أ ر ا د أ ن ينسا له في عمره ينسا يعني يؤخر له في العمر يطال عمره و يوسع له في رزقه فليصل رحمه فوصل الرحم و كذلك ت ع ا ء الصالح لك من أ س ب ا ب ط و ل عمرك طول عمرك أن ينسأ أ ن ي س أ ل لك صالح عند الله اللهم أ ط ل عمره فيستجيب الله يطور الله أ م ر ك ه ذ ا صحيح إ ذ ن كيف تجمع حينئذ ب ي ن ك و ن قضاء الله قد فرغ منه وعمر كل إ ن س ا ن معلوم في اللوح المحفوظ نعم وهذا الذي ذكرت لك ا ل أ م ر سهل كما على م ان ذكر أهل أ العلم ا ل ل هذا سبحانه وتعالى الأزل أن ه قد قدر في الأزل أن هذا هو السبب في عمره هذا المحتوم لولا هذا العمل لكان عمره يقبض ب ن ستين لكن وصل رحمه ودعا له إ ن س ا ن صالح عالم بطول العمر أو نحو ذلك ك ف او ن ثلاثين سنة سببا لزياد عمره أ نحو ذلك فكان ل ن ل الكل أ م ر ي ع ي العمر معروف محفوظ وقد جاء في الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القدر إ ل ا الدعاء هو من هذا الباب القدر معلوم لكن القدر النهائي القدر النهائي معلوم لكن يجعل الله س ب ب مثل الدعاء نعم يكون سببا في التغيير على أ ن ا ل أ م ر محتوم معلوم من قبل الواحد القدير سبحانه وتعالى نعم طيب نسمع أ ي ض ا ج م ل ة من ا ل ع ا م ة في هذا الباب يقولون نصنع الذي علينا والباقي على الله اذكر لي ا ل آ ن الوجه الذي تحفظه في منع هذه ا ل ع ب ا ر ة أ و ل ع ب ا ر ة ص ا ئ ب ة أ و خ ا ط ئ ة اختلف العلماء في هذا العصر نعم فيها علامه المنذمين يراها خ ا ط ئ ة ا ل ع ل ا م ة ش ي خ ن صالح الفوزان يراها ص ا ئ ب ة والعلماء إ ذ ا اختلفوا لا يكون قول عالم حج على عالم إ ل ا ب ا ل ا د ل ة ا ل ش ر ع ي ة نعم نعم قد س أ ل ت ه عنها فقال لا ب أ س المهم نحن نحن مع الدليل مع الدليل اذا ل ل ل د ي إ اختلف العلماء فما ع ل ل ل د ي فما وجه منعها إ ن كنت ممن يمنعها نعم فاذكر لي وجه ذلك ج و ا ب أ ن ه ا اي نعم أ د ن ى ما يقال فيها أ ن فيها احتمال للتشريك وذلك ل أ ن ه يقول القائل كالطبيب الذي يريد أ ن يصنع ع م ل ي ة و ي س أ ل ه أ ه ل المريض كيف يكون ا ل أ م ر وكيف يكون نجاح ا ل ع م ل ي ة هم مشفقون على مريضهم و إ ذ ا به يقول نحن نصنع الذي علينا الذي علينا والباقي لله فهو جعل هذا العمل على قسمين قسم له وهو التدخل بالمشرط ونحو ذلك و إ ن ج ا ح ا ل ع م ل ي ة جعله شيء غير ما يعمله على أنه منذ أ ن عمل و أ خ ذ بالمشرط وشق بطن المريض و ب د أ ي أ خ ذ في علاج بطنه وهو تحت أ م ر الله وتوفيقه كما قال ولا تكلني ل نفسي طرفه عين فهو غير موكل و ل نفسه فله هذا الشيء والثان على الله بل إ ذ ا وكلوا لنفسه في جزء ظل ف ا ل أ م ر كله منذ أ ن شق ب أ م ر الله وتوفيقه سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل إ ن ا ل أ م ر كله لله بعد هذه ا ل آ ي ة ن ص ح ه ا ا ل ع ب ا ر ة فنقول نصنع الذي نستطيعه او الذي علينا و ا ل أ م ر كله لله لا ت ق ل لا تجعلها ب ا ق ي قسمه بينك وبين الله ل قل والأمر ه ك لله قال تعالى الله خلقكم وما تعملون أ ع م ا ل ك م هذه من خلق الله فهي ليست لكم كما تقوله القدريه كل إ ن س ا ن يخلق عمله بنفسه نعم بل أ ن السبب السبب قد جعل الله سبحانه وتعالى او بذل السبب على المكلف على أ ن هذا السبب وهو يعمل ه بتوفيق الله أ ي ض ا ثم ا ل أ م ر من أ و ل بذل السبب إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة وهو لله سبحانه وتعالى والفرق بيننا وبين ا ل ج ب ر ي ة في هذا أ ن ا ل ج ب ر ي ة ل م الامر ت ق و له ل أ كله بيد الله يقول تحريك المشرط ونحو ذلك ليس للطبيب فيه اختيار نقول له اختيار, له اختيار لكنه ه اختيار ل مربوط ب م ش ي ئ ة الواحد القهار فالامر له كله سبحانه وتعالى السؤال الرابع نعم الناس في القدر انقسموا إ ل ى ث ل ا ث ة طوائف منهم من ظ ل السبيل سبحان الله ومنهم من هدي فمن هم هؤلاء الطوائف من ها من الطالف واذكر لي شيء من أ د ل ت ه م وشبههم واذكر لو يذكروها الأولى ما تستطيع من الرد عليها لو نعم طائف لي تستطيع من سمعتهم نعم النفات وهذا الذي جاء فيه التبويب باب ما جاء في منكر ي القدر النفات للقدر هؤلاء هم ايش ا ل ق د ر ي ة الذين نفوا القدر ماذا قالوا نعم أ ث ب ت ا ل ع ب د اختيارا وقدره في عمله وغلوب في حتى ن ف و أ ن يكون لله سبحانه وتعالى نعم عمل قالوا أ ث ب ت العبد اختيار و ق د ر ة و ن ف و أ ن يكون لله سبحانه وتعالى علم بذلك ه ذ و لا يسمون بالقدريه وهم من ا ل م ع ت ز ل ة القسم الثاني ا ل ج ب ر ي ة وهم من ا ل ج ه م ي ة حتى تحفظ ذلك جين مع جيم ج ب ر ي ة هم ج ه م ي ة والقدريه م ع ت ز ل ة طيب ماذا قالت ج ب ر ي ة أ ث ب ت و ا قدر الله وغلوا في إ ث ب ا ت قدر الله حتى قالوا ليس العبد اختيار ولا ق د ر ة و إ ن م ا أ ف ع ا ل ه التي تصدر منه ك أ ف ع ا ل الرجفان المرتعش ما يملك نفسه تقول المرتعش تقول المرتعش امسك نفسك المريض بالرجفان فهناك مرض الرجفان أ و ا ل ر ع ش ة تجد ا ل إ ن س ا ن يتحرك مهما حاول يضبط نفسه لا يستطيع فيقول القدر يجري علي ه مثل هذا مالي اختيار كتصرف أ و كفعل الرجفان مالي فيه اختيار هذا ف ي قول ا ل ج ب ر ي ة ف أ ك ل ه وشربه إ ل ى غير ذلك ومعصيته وطاعته مجبر عليها طيب أ ن ا أ ذ ك ر لكم بعض ا ل أ د ل ة ونسمع الجواب عليها يقولون تقول ا ل ج ب ر ي ة كيف ما نقول ا ل إ ن س ا ن مجبر والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والعبد وفعله من ا ل أ ش ي ا ء حينئذ قال الله تعالى الله خالق ك إ ي ش نعم الجواب عن هذا في قوله ذلك أ ن نقول س د ل ا ل ه م هذا داخل في قول الله تعالى سبحانه وتعالى أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا نعم فهم آ م ن و ا ب أ ن الله خالق كل شيء و قالوا إ ذ ن مما ن خلقه الله فعله هذا أ ن ه يصبح عاصي فهو مجبر عليه نقول هناك نصوص ك ث ي ر ة في هيثبات ر ا د ة العبد و إ ض ا ف ة عمله عمله اليه مثل ما ما ت ق ر أ في ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد ا ل آ خ ر ة طيب و قال في آ ي ة أ خ ر ى من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة عجلنا له فيها ما نشاء نعم لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما م د ح و ر ة و من أ ر ا د ا ل آ خ ر ة شوف ا ل آ ن و سعى لها سعيها و هو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم م ش ك و ر ة عبث عياذا بالله لو كان ا ل إ ن س ا ن مجبور أ ن يشكره الله على شيء ليس من فعله و لا فكيف يشكره الله على شيء ليس من فعله فشكره الله و الله من أ س م ا ئ ه الشكور من شكره العبد أ ن ك تجد العبد إ ذ ا أ ص ب ح عبد صالح قام ح ح ق و ق الخلق أ ذكر الله كثير أ ن ك ر المنكر شكر الله له تجده سبحانه يشرح له صدره يجعله يصبر على ما يصيبه من فقر يطمئن قلبه يحب يجعل القلوب تحبه يشكر له عمله الصالح في ا ل ج ن ة يشكر ه يشكر لهذا العبد ويدخله ا ل ج ن ة فلو العبد هذا مجبر ما يمكن أ ن تجعل له هذا لذلك سمعت إ ن س ا ن قريبا يكلم إ ن س ا ن بهاتف فلا شعوريا س أ ل ت ه قال أ ش ك ر ك جزاك الله خير وكذا فقلت له م ب ا ش ر ة ما الذي صنعه لك ف إ ن الشكر من غير مقابل عبث آه نعم فا عبث عبث لا يكون الشكر إ ل ا في شيء مقابل فكذلك نقول إ ذ ا علمت أ ن الله قال ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا أ ن ه م لا بد أ ن يكونوا قدموا أ ع م ا ل باختيارهم وجعل الله لهم م ش ي ئ ة و الله قادر أن يخلق ا ل ق د ر ة على اختيار في القلب ولا على كل شيء قدير و يجعل هذه ا ل ق د ر ة م ر ب و ط ة بمشيئته فاثبت ا ل إ ن س ا ن إ ر ا د ة طيب ف إ ذ ا قال قائل منهم وماذا تقولون حينئذ فيما رواه البخاري في صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال كنا في ج ن ا ز ة في بقيع الغرقد وقد قد اختلف العلماء ب ا ل م ن ا س ب ة ت ل ف و اللهم ا ن ب ي ق ا ا ل ل اغفر ل أ ه ل بقيع الغرقد أ و اللهم ارحمهم هل هم الذين في زمنه ولا كل من يموت في بقيع الغرقد ويدفن فيها مغفور له نعم بقيع ما من مات هل كل الغرقد الآن أو أوصى أن يدفن فيها فهو مغفور له أم أولئك فبعض العلماء قال هو أو فيها في يدفن أوصى أن أولئك فبعض أهل بقيع الغرقه الذي دفنوا في حياته صلى الله عليه وسلم هكذا يرى بعض العلماء ف أ ت ا ن ا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه م خ ص ر ة فنكس نعم أو فنكس فجعل ن ك س ف ي ن ك د بها وهذا فيه دليل ي على ن ي ع ما يفعله حتى بعض العلماء المشايا كما كنا تفعلون نرى شيخنا في الدرس ش يمسك خ بالعزيز ي أ ح ي ا ن ا بطرف بيشته وينكت به يحركه هذه الحركات نعم لا ب أ س بها ف إ ن النبي لما نكت ب ا ل م خ س ر ة كذا في ا ل أ ر ض ونكس ر أ س ه وهو ك ا ل لشيء لم يكن ذلك من العبث م ومدبر من بمعنى ف ك يكن ر ي أنه ن س ب الرجل العقل لنقص في العقل إ ذ ا كان ر أ ي ت انسان يفكر ويمسك بطرف شماغه في م س أ ل ة لكن لا يكون في ص ل ا ة كما نرى البعض بعض الناس في ا ل ص ل ا ة ينشغل حتى يمسك بطرف ثوبه أ و بشيء فنقول له إ ن في ا ل ص ل ا ة لشغلا من ا ل ج ن ة أ و النار أو الا ن ر إلا قد كتبت شقيه أ و س ع ي د ة فقال رجل يا رسول الله أ ف ع ل ا نتكل وندع العمل الحديث قال ا ت ع ا ل ى ا ل ج ب ر ي إ ذ ا ق ر أ هذا الحديث و ق ر أ حديث ومنكم من يعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى إ ذ ا لم يبق ى له بينه وبين ا ل ج ن ة إ ل ا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أ ه ل النار فدخلها وحديث الترمذي في ج ا م ع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان سبحان الله قال أ ت د ر و ن ما هذان الكتابان قالوا أ ل ا تخبرنا رسول الله يعني فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيها اسماء أ ه ل ا ل ج ن ة اللهم ا نسال الله أ ن نكون منهم في ذلك الكتاب في عليين في فردوس ا ل أ ع ل ى من ج ن ة رب العالمين فقال أ ه ل ا ل ج ن ة و أ س م ا ء آ ب ا ء ه م و قبائلهم فلان ابن فلان ابن فلان في الكتاب الذي, ك... الذي اخبرزه النبي ل ل ص ح ا ب ة قبل أ ل ف و ر ب م ا ئ ة س ن ة من ا ل آ ن كتاب في يده و أ ن ت م لا تتعجبوا ا ل ي و م سبحان الله البعض هو يقال ينظر إ ل ى هذا الكلام ممن لا يؤمن حقا بالرحمن يقول كتاب فيه مليارات ا ل أ س م ا ء كم من ا ل ب ش ر ي ة في هذا الكتاب اليوم في قرص واحد من صنع ابن آ د م والله خلق عقله يضم آ ل ا ف الكتب آ ل ا ف الكتب آ ل ا ف المعلومات في قرص واحد على حاسوب فكيف يتعجب من كتاب قادر الله كما ضغط جبريل عليه السلام فخلقه هائل و ل ا ا ل آ ن ما أ ع ر ف جسم لا س ف ي ن ة ف ض ا ئ ي ة ولا جسم جبل ولا د ن ا ص و ر يمكن من بعد أ ن يسد ا ل أ ف ق و جبريل من ع ظ م ة خلقه لما راه النبي سد ا ل أ ف ق ثم كان يدخل من باب المسجد ا ن ضغط ضغط عظيم حتى أ ص ب ح كرجل ا ل يمشي فلا تتعجب من ق د ر ة الله ف إ ن الله على كل شيء قدير وهذا الذي يبكي العلماء ويخوفهم من رب ا ل أ ر ض والسماء لذلك الله قال إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء أ ن ه م دائما في ف ك ر ة أ ن ه على كل شيء قدير قادر ان يميتني على م ع ص ي ة قادر قادر قادر فيبدا ئ م ا العالم وجل من الله فتجدون العالم ما يجد م ن ك ر إ لا ينكره ما يجد أ ن ه دائما فكرته في أ ن الله على كل شيء قدير وقادر ان يقبضني و أ ن ا تارك المنكر هذا ما أ ن ك ر ت ه ت أ ت ي ن ي من ن ي ة ا ل آ ن دائما في العالم تجده وجلا قلبه خائف يبكي بالليل ويعمل بالنهار يبتغي ج ن ة الواحد الغفار فهذا ممكن وقد وقع كتاب في كل شف مو باسم واحد أ و الحرف الواحد من أ و ل اسمه اسم أ ب ي واسمه واسم قبيله ت في ذاك الكتاب باسماء اهل ا ل ج ن ة وقال هذا من رب العالمين ثم حمل آ خ ر ثم قال فلا يزاد ولا ينقص هذا الكتاب اللامعي ا ل آ ن لا يزاد ولا ينقص جعل ن الله ا كلنا سبحانه في ذاك الكتاب ن س أ ل الله أ ن يجعلنا في ذاك الكتاب ونكون من أ ه ل ا ل ج ن ة و آ خ ر ثم قال الذي بشماله يعني حمل كتاب بشماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء أ ه ل النار نعوذ اللهم بك من النار اللهم ا ن نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار قال فيه اسماء اهل النار و أ ب ا ئ ه م و ايش و قبائلهم فلا يزاد و لا ينقص منه أ ب د ا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فنكتها الله أ ع ل م كيف قال بها ي فنكتها فقال صلى الله عليه وسلم قد فرغ ربكم فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير لا إ ل ه إ ل ا هو فيقول الجبري و ي فرح بهذه ا ل أ ح ا د ي ث لنتوافق هواه جوابكم على هذا الحديث أ و تلك ا ل أ ح ا د ي ث ش ب ه الجواب أ ن نقول كما قال بعض السلف قاتل الله أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ي أ خ ذ و ن الذي لهم ويدعون الذي عليه أ ك م ل الحديث بمروياته ف إ ن ك لن تؤمن بالله حتى ت أ خ ذ بكل ما جاء به محمد أ م ا إ ذ ا أ خ ذ ت ببعض ما جاء به محمد وكفرت بالباقي ف أ ن ت ليس بمؤمن بالله والدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه وما اتاكم الرسول فخذوه يعني كل ما جاءكم عن الرسول فخذوه لا ت أ خ ذ و ا بعض تتركوا بعض مثل ما فعل سبحان الله هذا المجرم الذي أ ج ا ز للناس أ ن يرتدوا عن دينه قال لا ب أ س في ح ل ق ة ت ل ف ز ي و ن ي ة في ق ن ا ة ا ل ر س ا ل ة وغيرها لا أ ذ ك ر ا ل آ ن وهي مسجل ح ل ق ة قال وقد جعل ث ل ا ث فرق فريقين يحكمون على م س أ ل ة م ح س و م ة في ا ل ش ر ي ع ة قال الله تعالى ايها الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين ي د الله ورسوله ا ل م س أ ل ة م ح س و م ة بقول الله تعالى ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م م ح س و م ولا وهي أ ن ه يجب على المسلم يثبت حتى يموت لا يجوز ان يتراجع عن دينه من بدل دينه فاقتلوه ومن يرتد منكم فمن يرتد منكم إ ي ش عن دينه فيمت و هو كافر ف أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا و اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون مساء محسوم و لا و إ ذ ا به يقدم بين ي د الله و رسوله سؤال للجمهور ما حكم ارتداد المسلم عن دينه فريق يقول يجوز فريق لا يجوز فريق يجوز على التفصيل يجوز سرا ولا دعو المذهب المنافقين ذ ه ب ا ل م ا ل أ و ل ي ن الدرك ا ل أ س ف ل من النار يظهر ا ل إ س ل ا م ويبطن الكفران فرجح طارق السويدان المسؤول عن تلك ا ل ح ل ق ة وما قال والله قد سمعه سبحانه قال الصحيح أ ن ه يجوز ل ل م س ل م ان يرتد عن دينه يموت إ ن ش ا ء يهودي أ و نصراني أ و مجوسي أ و هندوكي المهم أ ي دين يجوز ل أ ن الله خيره فقال ها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسكت الخبيث لو أ ك م ل ا ل آ ي ة لكانت رد عليه قال الله تعالى في كتابه إ ي ش إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها عند العلماء باتفاق أ ن التخيير إ ذ ا جاء بعده تهديد فهو نهي أ ك ي د تقول لولدك ولد إ ن شئت ف خ ر ج و إ ن شئت لا تخرج إ ن خرجت ضربتك فهل يجوز الولد في هذه ا ل ح ا ل ة أ و ل ما يسمع عن ابوه يقول إ ن شئت ف خ ر ج و إ ن شئت لا تخرج فينطلق جاريا على الباب فسمع وهو في الداء مدبر سمع قول إ ن خ ر ج ضربتك ثم ي أ ت ي بعد ساعات أ ر ب ع ة والوالد يريد يضربه يقول انت قلت إ ن شئت ف خ ر ج و إ ن شئت أ ل ا تخرج يقول ماذا قلت لك بعدها إ ن ك إ ن خرجت ضربتك و ف ا ئ د ة التخيير هذا ز ي ا د ة في التقريع أ و في التهديد ز ي ا د ة هذه فائدته نعم وهؤلاء مثل هذا الرجل مثل ا ه ل ه ه و ا ء مثل هؤلاء القدريه ج ب ر ي ة أ ت و ا بالحديث ب أ و ل الحديث نعم و هو مثل الحديث ما من نفس منفوسه الا كتب مكانها من ا ل ج ن ة و النار أ ك م ل قالوا يا رسول الله أ ف ن ت ك ل و ندع العمل في ر و ا ي ة قال اعملوا انظر لما قال لهم اعملوا كل الميسر أ ي مهيئ لما خلق له صار المطلوب ماهو العمل الجبري يكفر بمثل هذا و هو لا يشعر ل أ ن الجبري يقول أ ن ا لن اعمل و لن و ليس لي اختيار في العمل بل أ ن ي مسير لكن النبي رد عليه قبل أ ن يولد الجبري فقال اعمل و النبي ما قال اعمل و الا إ و هو يعتقد صلى الله عليه و سلم أ ن المكلف له اختيار و لا كيف يختار العمل و يترك ا ل ب ط ا ل ة إ ل ا له اختيار كان يمكن يكون بطال في بيته و لا يصلي و لا يصوم و لا يميط أ ذ ى عن طريق و لا يمكن على أ و ل ا د ه ترك ا ل ص ل ا ة و لا شيء و لا يفعل شيء بطال فهذا لو كان ا ل أ م ر كما يقول ج ب ر ي ة أ ن ه مجبور نعم لان النبي صلى الله عليه و سلم سكت إ ل ى هذا الحد أ و قال ل أ ص ح ا ب ه نعم ليس هناك داع ي للعمل كلكم مجبورون ما قال هذا قال اعملوا فهذا يدل آ خ ر الحديث على أ ن للمكلف اختيار ل أ ن ه قال اعملوا و التكليف لا يكون إ ل ا عن اختيار و لا كان عبث فما دام حصل تكليف من, من الله فقال ع ن لسان الرسول اعملوا فدل على أ ن العبد له اختيار و إ ل ا ما قال له اقعد ف أ ن ت من أ ه ل النار هذا الوجه ا ل أ و ل الوجه الثاني أ ن النبي ق ر أ في نفس ا ل س و ر ة في نفس الموطن قول الله تعالى بعد أ ن أ ج ا ب ف أ م ا من أ ع ط ى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فنسب العمل لمن للمكلف في المقابل و أ م ا من بخل فهذا ا ل آ ن أ و هذان ا ل أ م ر ا ن ع ا ق ب ة العامل و ع ا ق ب ة البطال المخالف أ ل ا تدل يعني هذه ا ل م خ ا ط ب ة على أ ن ا ل ع ب د اختيار حيث أ ن ه قال ف أ م ا من أ ع ط ى و اتقى ما قال و أ م ا من أ ج ب ر ت ه أ و جعلته فنسب له فعل و نسب كما في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى إ ر ا د ة فقال منكم من يريد الدنيا جعل الله له ق د ر ة في ا ل إ ر ا د ة و الاختيار و نسب له في ا ل ث ا ن ي ة إ ي ش فعل فقال ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق ب ا ل ح س ن ة ففعل ا ل أ و ل ى فعل الله به ا ل ث ا ن ي ة ما فعل به يسره ليش لليسرى فهذا ا ل آ ن الذي نقوله للشاب التائب الذي تحير يرى الرجل الصالح من مكان بعيد و قلبه يشتاق ان يكون مثله يقول م أ س و ر أ ن ا بهواي بالتعرف على اجنبيات و سماع ا ل أ غ ا ن ي و انمت لعلي ك و ن من أ ه ل النار نقول له ا ب د أ اعمل جاهد نفسك في ا ل ت و ب ة قال الله تعالى في كتابه ايش والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاذا جاهدت نفسك في ا ل ت و ب ة و قنعت بها و انها مصدر ل ل س ع ا د ة ا ل ت و ب ة عكس ما يصوره بعض البطالون و اهل الشهوات أ ن الرجل إ ذ ا أ ص ب ح صالح يبقى حزين كئيب لا يستمتع ب ا ل ح ي ا ة هي المتعه في الصلاح حتى لو قعد الرجل في بيته الم ترى ابن ت ي ما ي ة م كان عنده أ ي متعه في السجن بين أ ر ب ع جدران ليس هناك الطعام اللذيذ وليس هناك ا ل ز و ج ة ج م ي ل ة وليس هناك الفراش الوثير وليس هناك النخل والينابيع والمياه أ ر ب ع جدران ضيقه امامه و قد ر أ ي ت أ ن ا ل ق ل ع ة التي حبس فيها في دمشق ر ح م ة الله عليها ماذا فيها ليس فيها م ت ع و مع ذلك و هو مقيم فيها عدة, عده عدد سنين ما جعله ذلك من المغمومين قال أ ي ن تذهبون بجنتي في صدري نعم ل أ ن ه ذكر الله فاستمتع بهذه ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه عبد وتذلل ر ب ا ل أ ر ض والسماوات قال من أ ر اراد د كان من مقولاته رحمه الله من ح م ه ل ل ه من أ ر ا ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة فليلزم ع ت ب ة ا ل ع ب و د ي ة يخضع وينذل لاوامر الله ويقنع بها ويرضى ويعمل ويخشع ويخضع حينئذ يعيش سعيدا ولو كان فقيرا إذن من استوعب ذلك و ان النبي قال اعملوا ترك ا ل ب ط ا ل ة و عمل و من ا ل أ ذ ل ه في الرد عليهم قول الله تعالى في كتابه تلكم ا ل ج ن ة التي أ و ر ث ت م ه ا بما أ ج ب ر ت ك م لا لا بما كنتم تعملون كان لكم اختيار و عملتم فكافاتكم بها لو أ ن الله كافاهم بشيء أ ج ب ر ه م عليه لكان عبث هذا كيف يعني يكافئهم ب ا ل ج ن ة و س ل ع ة الله غ ا ل ي ة ع د فيها ل ع ب ا د الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر و يكون ل أ ن ه أ ج ب ر ه م ت ع ا ل الله عما يقولون علوا كبيرا و لكان عذاب الطالح ظلم من الله لو كان الله جبر عباده كيف يجبر ه على ا ل م ع ص ي ة ثم يعذبه م ع ه ذ الله ا قال الله تعالى و ما أ ن ا بظلام للعبيد كيف يجبره و يصبح معاصي ثم يعذبه لا يمكن و قد جعل له اختيار نعم ف أ م ا من أ ع ط ى و اتقى و صدق ب ا ل ح س ن ة فسنيسر اليسرى قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هم فعلوا ا ل أ و ل ى و اختاروا الزيغ ب ا ل م خ ا ل ف ة ف أ ز ا غ الله قلوبهم و لم يثبتهم في المقابل و لو أ ن ه م فعلوا ما يعاظون به سمعوا ك ل م ة في الدرس مثل هذه بداوا يعملون بها و يجاهدوا انفسهم العمل بها لكان خيرا لهم و أ ش د تثبيتها لثبتهم الله لو عملوا بالعلم من علم من عمل بما علم أ و ر ث ه الله علم ما لم يعمل و ثبته الله و من زاغ كما قال أ ب و بكر لما جاءت ف ا ط م ة رضي الله عنها ت س أ ل عن ميراث أ ب ي ه ا و قال لها أ ن ما تركه ا ل أ ن ب ي ا ء ص د ق ة قال و اني اخشى ان اخالف النبي في امر من الامور فيزيغ الله قلبه اذن حينئذ نقول هذه النصوص مقيده بهذا المطلقه هذه و هي قولكم ان الله قال الله خالق كل شيء الله خلقهم م تعملون فان الله سبحانه و تعالى قيد ذلك بالنصوص التي فيها بيان أ ن العمل يضاف إ ل ى العبد من ج ه ة الاختيار وكذا أ ن له إ ر ا د ة و إ ن كانت إ ر ا د ت ه ومشيئته م ر ب و ط ة ب م ش ي ئ ة الله قال تعالى وما تشاءون إ ل ا إ ن شاء الله سبحانه وتعالى ومن أ د ل ت ه م قول الله تعالى وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى إ ي ش أ ب ل غ من هذا على أ ن ا ل إ ن س ا ن مجبور قلنا كلا الرمي الذي هو بالحذف وضع هذا في القوس هو سبب جعله الله باختيار النبي نعم أ و التراب أ ن ي ح ذ ف و هكذا النبي هذه ا ل ح ذ ف ة هذا الله جعله ب أ م ر ه واختيار النبي لكن إ ي ص ا ل الرمل إ ل ى عين كل واحد منهم هو حصول العمى المؤقت حتى يذهب النبي نعم صلى الله عليه و سلم هذا من أ و ص ل ه الله سبحانه و تعالى سيقول الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما أ ش ر ك ن ا ولا إ ي ش إ ي نعم فهذا كذبهم الله فيه قال كذلك كذب الذين قبلهم حتى ذاقوا ب أ س ن ا فيكفيهم ان الله رد عليهم فمن تشبه بمقالتهم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم نعم إ ذ ن هذا مما يدل على ما ذكرت لك أ ن ه م لا أ د ل ة عندهم بل ما يسمى نعم شبه و ليس تسمى ب أ د ل ة طيب و في المقابل من هم القدريه نعم الذين نفوا العلم فنقول لهم قال الله تعالى ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا إ ل ى غير ذلك من النصوص التي تدل على العلم فنقول لهم هذا الذي حدث ا ل آ ن يعلمه الله ف إ ذ ا قالوا نعم يعلمه فحينئذ يجب أ ن تسلموا ان وقع ضمن إ ر ا د ت ه و خلقه ف إ ذ ا قالوا لا يعلمه ف إ ن ه م كفروا بالعلم فخرجوا من الدين نعم أ ذ ن ه نكمل بعد لذان ا ش ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر الله إ ذ ا مطلوب منك العمل فهذا الذي يقول كما سمعنا بعض النساء أو الناس ينصحون في ترك المعاصي والشهوات اذا ب ي يقول أ ن ا اعرف نفسي من أ ه ل النار اعرف أ ن الله مقدر علي هذا وهو في ذلك لا شك جبري كذا سمعت و أ ن ا صغير نقل لي من بعض أ ه ل الشهوات نصح قال فنقول قول قل النار هذا الله سبحانه وتعالى أعلم أهل لي مثل هل علم أن أني من عندكم من、علم. فتخرجوه لنا ما يدريك أ ن ك من أ ه ل النهر أ ن ت مطلوب منك العمل كما أ م ر ك الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أ م ر ك الله قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء معاذ الله أ ن الله ي أ م ر ن ا ويكلفنا باتباع ما جاء به محمد ونحن مجبورون على نار أ و ج ن ة ما أ م ر ن ا الله باتباع ما جاء بمحمد وترك ما سواه إ ل ا ولنا اختيار و ق د ر ة على اختيار و م ش ي ئ ة و إ ن كانت مشيئتنا م ر ب و ط ة بمشيئته سبحانه فهل هذا الذي قعدنا ا ل ع م ل باعتقاد الجبر هل هو طائع في ا ل ع ق ي د ة والعمل أ و أ ن ه عاصي في ا ل ع ق ي د ة والعمل ها عاصي في ا ل ع ق ي د ة و العمل ا ل ع ق ي د ة من أ ي وجه أ ن ه اعتقد أ ن الله أ ج ب ر و قد ذكرنا أ و بينا بطلان ذلك و من ج ه ة العمل لما ترك العمل عصى الله الله أ م ر ه أ ن يعمل و ي ق و ل أ ن منه النار ما اعمل、دهن. هذا ا ل ح ق ي ق ة فيه شبه ب إ ب ل ي س عليه من الله ما يستحق فيه شبه ب إ ب ل ي س ابليس عصى أ م ر الله قال اسجد قال اسجد لمن خلقتطينا الجبري ق ا ل له اعمل كما أ م ر ك الله يقول اعمل نعرف نفس من النار ا ما اعمل ف إ ذ ا خطا إ ب ل ي س من ج ه ة الاعتقاد و من ج ه ة العمل كفر فقال اسجد لمن خلقتطينا وهذا الجبري أ ي ض ا كفر بالاختيار و ا ل م ش ي ئ ة لابن آ د م الله جعل له م ش ي ئ ة في ا ل ق ر آ ن هو كفر بها قال ما في م ش ي ئ ة مجبر ومن ج ه ة العمل أ ن ه ايش أ ن ه لم ينفذ أ م ر الله لم ينفذ أ م ر رسوله بالعمل ف إ ذ ا نجاتك هذه الخواطر ف ط ر د ه ا ب ا ل أ م ر بالعمل ط ر د ه ا أ و ل ما ياتيك ه ن ا مجبر ا ل آ ن إ ن ي ما ق و م الليل ولا ا اصوم ن ه ا ر ه ذ ي ح د و د ه لا جاهد جاهد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نعم طيب قال الله تعالى نعم مبين أ ن ا ل إ ن س ا ن م ش ي ئ ة لمن شاء منكم أ ن يستقيم والله هذه ا ل آ ي ة عبث عياذا بالله ا ل إ ن س ا ن ليس و ل له م ش ي ئ ة عبث من شاء فكيف نقول ليس لنا م ش ي ئ ة والله يقول لمن شاء منكم فجعلنا م ش ي ئ ة أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا ان شاء الله رب العالمين طيب ف أ ت و ا حرثكم أنا شئتم. انا شئتم طيب نقول أ ي ض ا للجبر ي حينئذ يلزمك تقول س ا ا و فرعون وبين من أبو ي بين ي بكر من ل ص د ت ق فرعون أ ج ب ر وفرعون وموسى وابو بكر الصديق أ ج ب ر على ا ل ط ا ع ة وفرعون أ ج ب ر على ا ل م ع ص ي ة وهكذا أ د ل ة والحمد لله واضحه ب ي ن ع ق ل ي ة و ن ق ل ي ة و ف ط ر ي ة تدل على مذهب أ ه ل ا ل س ن ة في ذلك و أ ن ل ل إ ن س ا ن وهو مذهب الوسط م ذ ه ب الثالث وهو مذهب الوسط مذهب أ ن ل ل إ ن س ا ن م ش ي ئ ة و اختيار خلقه الله له و الله على كل شيء قدير و إ ن كانت مشيئته م ر ب و ط ة ب م ش ي ئ ة الله قال تعالى و ما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله سبحانه و تعالى ا ل آ ن نكمل و قد وصلت م ن ا اظن ا ل ق ر ا ء ة إ ل ى قوله و رسله و كتبه و فرغنا أ ظ ن من الكتب نعم و اليوم ا ل آ خ ر ق ر أ ن ا والرسل أ ن تؤمن نعم رسله و ذكرنا الفرق بين النبي و الرسول الاخره ذكرنا هذا و ص ل ن ا إ ل ى قول اليوم ا ل آ خ ر و هو اليوم النهائي و قد ذكرنا أ ي ض ا هذا و يتبع أ و يكون تابع له عذاب القبر نعيمه و النبي قال العذاب القبر حق و ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر و ي ة تختلف عن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي و ي ة سواء فيما ينعم الله به أ ه ل ا ل ج ن ة و يعذب به أ ه ل النار و في الحشر و غير ذلك كما جاء في في ما بينه الله كيف يحشر المجرمون على إ ي ش على وجوههم و النحور العين يرى مخ ساقيها نعم و نحو ذلك من ا ل أ ح و ا ل سبب ضلال من ي ظ ل عندما ي س م ع ه و يسخر نعم أ ن ه قاس الدنيا أ و قاس ا ل آ خ ر ة بالدنيا و أ ح و ا ل ا ل آ خ ر ة تختلف عن أ ح و ا ل الدنيا فمثلا في ا ل آ خ ر ة أ ب ص ا ر ن ا تكون ق و ي ة يقدر الرجل مع أ ن الله ينزع عنه الحجاب فنراه مع أ ن ه في الدنيا لو نزع الحجاب لو أ ح ر ق ت سبحات وجهه م م ت د إ ل ي ه بصره من خلقه لكن في ا ل آ خ ر ة يصبح عندنا من ا ل ق و ة في بصارنا بحيث نرى الله من غير ان نحترق و لا في ا ل ج ن ة و في العرصات ف أ ح و ا ل ا ل آ خ ر ة تختلف عن أ ح و ا ل الدنيا ف ا ي و م ا ل آ خ ر هو اليوم النهائي ا ل أ ب د ي و هو يوم ا ل ق ي ا م ة الكبرى و قد ذكرنا في الدرس الذي مضى الفرق بين أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الكبرى و الصغرى و الوسطى يمكن أ ن يقال و ص ف ة ا ل ق ي ا م ة بعض الناس يخلط إ ذ ا سمع ص ف ة ا ل ق ي ا م ة يظنها أ ش ر ا ط الساعه و اذا سمع اشراط ا ل س ا ع ة يظنها يوم ا ل ق ي ا م ة ان يوم ا ل ق ي ا م ة يظهر من المسيح الدجال لا ما يظهر يوم ا ل ق ي ا م ة المسيح الدجال ما يظهر يوم ا ل ق ي ا م ة او يظهر يوم ا ل ق ي ا م ة ي أ ج و ج ماجوج يوم ا ل ق ي ا م ة ا خ ط ئ و ن خطا فاحش في هذا ي أ ج و ج ماجوج و الدخان و ا ل د ا ب ة و الدجال نعم هذه من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة يعني من علاماتها لكن إ ذ ا قامت ا ل ق ي ا م ة ما عاد تنفع نفس إ ي ش ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل و هو ي ب د أ يوم ا ل ق ي ا م ة بطلوع الشمس من مغربها نسال الله ا ل ع ا ف ي ة فحينها لا تنفع نفس إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل و حينئذ تحصل هذه ا ل أ ه و ا ل تسير الجبال و تحرق البحار حتى يذهب ماؤها و إ ذ ا البحار سجرت و إ ذ ا و تصبح السماء ك ا ل و ر د ة ورده كالدهان يعد ل و ن ه حمرا ء كالورد ا ل أ ح م ر وتنشق السماء وتساقط النجوم وتكور الشمس وتلفان أ و يرمى بهما في النار قيل وتحدث هذه ا ل أ ه و ا ل و ت د ن الشمس ويعرق الناس هذه تسمى ص ف ة ا ل ق ي ا م ة يوم ا ل ق ي ا م ة هذا أ م ا قبل ذلك من خروج ياجوجه م أ ج و ج و المسيح الدجال هذا من أ ش ر ا ط الساعه يعني تكونون في حياتكم هذه لو كنتم حيين ذ لك الوقت لكم بيوت لكم طبعا ب ط ب ي ع ة الحال في في وقت المسيح قد يقال بل لعله الراجح أ ن ه ما يكون في ه كهرباء ما يكون في يعني رشاشات وأسلحة نارية و أ س ل ح ة ن ا ر ي ة يكون يكون ترجع ا ل ح ي ا ة يظهر يظهر ي ظ ت ر يظهر ا ل م ر ى ا ل ح ي ا ة كما كانت في عهد رسول الله على الحمير والبغال ويكون قتالنا حينئذ لو كان هناك قتال على, بالسيوف والبغال على الحمير والبغال و ا ل أ ب ع ر ة و ذ ل ك ل أ ن ه ا جاءت ر و ا ي ة عند م س ل م وغيره قال فبينما هم معلقين سيوفهم إ ذ صاح صائح المسيح الدجال قد ظهر إ ذ ن قوله معلقي سيوفهم يدل أ ن ه ما قال بنادقهم لما ق ا لم ل ا لم يقل علقوا بنادقهم أ و مدافعهم أ و استراحوا بجانب دباباتهم قال سيوفهم إ ذ ن دلنا ا ل ح ي ا ة سترجع م ر ة أ خ ر ى وهم يقولون ا ل آ ن هذا في الصحف ا ل س ي ا ر ة يقولون عمر البترول في أ م ر ي ك ا تسعين س ن ة في د و ل ة ك ذ ا سبعين س ن ة ف إ ذ ا محل البترول ل أ ن البترول ع ب ا ر ة عن كائنات د ق ي ق ة دفنت دفنا سريعا كما يقول الجيولوجيون تحت ت أ ث ي ر ا ل ح ر ا ر ة والضغط عبر آ ل ا ف السنين تكونت ا ل م ا د ة العفنه هذه الخام ا ل ث ق ي ل ة المسماه بالبترول فلا يمكن أ ن تتكون خلال بضع سنين نعم لا بد ل آ ل ا ف السنين فاذا محل مخزون البترول في ا ل أ ر ض رجعت ا ل ح ي ا ة كما هي واستغنينا عن السيارات ورجع م ر ة أ خ ر ى القتال ب أ س ل ح ة ا ل ب ي ض ا ء م ر ة أ خ ر ى إذن هذه ع ب ر ة لمن يعتبر و أ ن هناك فرق بين يوم ا ل ق ي ا م ة و الدار و اشراط ا ل س ا ع ة و يوم ا ل ق ي ا م ة يمكن يدخل فيه نعيم القبر و عذابه و بعث الناس و حسابهم و الصراط و الميزان و أ ن له لسان و الحشر و هي أ ر ض الشام يحشرون فيها كل ذلك نؤمن به و نصدق به ج م ل ة و تفصيلا و ا ل إ ي م ا ن بالقدر و هو الشاهد أ ن نؤمن أ ن الله علم ا ل أ ش ي ا ء و قدرها قبل حصولها و أ ن ه سبحانه و تعالى كتبها و أ ن ه شاء وقوعها و وقعت على وفق مشيئته لا إ ل ه إ ل ا هو هي مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقدر نعم و ب ا ل م ن ا س ب ة ذكرت ا ل آ ن شيء فيه رد على من قال نحن مجبورون على ا ل م ع ص ي ة ا ل ن ع ص الله ما لنا اختيار عياذا بالله قال الله تعالى ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي اجبرتهم او ايش ها بعض الذي عملوا فنسب العمل اليهم من اجل ذلك كوفئوا بالإيش؟ بافساد ل ي ش ب المزروعات بولاد ظ ل م ة ينقصون من رواتبهم و يذيقونهم العذاب بسبب معاصيهم هم ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ما قال بما اجبرت عليه الناس سبحانه عما يصفون قال بما عملوا و اختاروا من ظلم انفسهم بالمعاصي و الشرك و البدع و غير ذلك ظهر النقص في مزروعاتهم ظهر ولا الظلمه يتعينون عليهم نعم طيب فيمكن حينئذ أ ن نقول في, ما في واقعنا هذا ا ل أ ل ي م المعاصر الظالم الحاكم إ ذ ا كان ظالما عاصيا ي ك ا ف أ ب أ ن يبغضه شعبه و يخلعوه و هم ب أ ن ه م ظ ل م ة ينخلع هو ي أ ت ي ظالم آ خ ر يحكم غير ما أ ن ز ل الله و يستمر الفقر ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال و ما حكم قوم بغير ما أ ن ز ل الله إ ل ا ابتلاهم الله بالفقر إ ذ ا قال الحاكم في نفسي انا ح ك م بالقانون الفرنسي وترك حكم الله يبتلي الله لتلك البلاد بالفقر حتى يحكم ب إ ي ش ر ي ع ة الرب سبحانه وتعالى ف إ ذ ا قال قائل نجد قوم في بريطانيا في كذا وكذا في بلد كذا يحكمون بغير ما انزل الله وهي د و ل ة غ ن ي ة قلنا هم أ ش د لما ل أ ن الله قال ونستدرجهم من حيث لا يعلمون و قد قال ابن القيم ما عاقب الله عبد ع ق و ب ة ب أ ش د من موت قلبه فهو ينعم عليه و يظن أ ن ه ناجي ثم يزيد في العمل الطالح فيزيد الله في عذابه و يظن أ ن ه ناجي ن س ر الله ا ل ع ا ف ي ة نعم آ خ ر حديث ا ق ر أ أظن آ خ ر حديث في الباب هذا ها ايوه خيره و شره أ ن تؤمن بحلوه مره ولا تؤمن بحلو قدر بعض الناس يؤمن بحلو القدر إ ذ ا رزق مال فرح و قال الحمد لله يا رب رزق س ي ا ر ة فرح الحمد لله رزق ز و ج ة ص ا ل ح ة ج م ي ل ة فرح قال الحمد لله ف إ ذ ا مات ولده تعنت على القدر قال لو اني ما خ ر ج ت معي في ا ل ن ز ه ة يا ولد لماذا خ ر ج ت م الولد معاكم في الشارع لو ما اخرجتموه لا مدهسته ا ل س ي ا ر ة تعنت على القدر فينبغي عليه أ ن يؤمن بالقدر حلوه ومره وليس فقط حلو القدر يؤمن به وينسب ه إ ل ى الله بل حتى مر القدر و أ ن يؤمن كما جاء حديث ع ب ا د ة ا ق ر أ آ خ ر حديث عن عباده بن الصامت أ ن ه قال لابنه يا بني إ ن ك لن تجد طعم ا ل إ ي م ا ن حتى تعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك وما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ و ل ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ا ل س ا ع ة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني نعم هذا الحديث فيه من الفقه أ ن ل ل إ ي م ا ن طعم يذاق بالجنان بالقلب كما أ ن الطعام له طعم يذاق باللسان أ ف ر أ ي ت ا ل إ ن س ا ن لو مرض يذوق الحلو علقم كذلك القلب لو مرض بالمعاصي والبدع والشرك يذوق أ ع م ا ل ا ل إ ي م ا ن من ص ل ا ة وقيام يذوقها علقم فعلى المسلم ان يصح ح إ ي م ا ن ه حتى يتلذذ ب ا ل ط ا ع ة فبعض الناس يقول أ ن ا قمت الليل ما تلذذت و آ خ ر يقول ذهبت العمره ما تلذذت السبب انك في مرض قلبي ولو صححت قلبك وتوحيدك لله وعلى اصبت ا ل س ن ة ستجد ا ل أ ع م ا ل هذه ا ل ص ا ل ح ة ل ذ ة في النفس سببه عدم تلذذك بالاعمال ا ل ص ا ل ح ة مرض القلب كما ن يقول المريض أ ن ا ما أ ح س ب ح ل ا و ة الحلو نقول صحح بدنك بالدواء يصح طعمه أ و استطعام لسانك نعم قال وما ا خ ط أ ك لم يكن ليصيبك إيش ما ع ن ى هذه ل ع ب اصابك ر ة ما أ لم يكن ليخطئك أ ص ا ب ك في ولدك موت و أ ن ه قطع الشارع فدهسته س ي ا ر ة اعلم أ ن هذا المصاب له ب ا ل و ف ا ة لم يكن ليخطئه حتى لو مر ب هذه الشارع مقدر أن يموت لا بد أ ن يموت ولو على فراشه في هذه ا ل س ا ع ة نعم وكذا ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك أ خ ط ا ء ص ف ق ة ت ج ا ر ي ة لم ت ح ض ر في تلك ا ل ص ف ق ة فاتت عليك اخذ كل ذهب كل جمل بما حمل لا تقول لو كنت معهم ل أ خ ذ صفقتي أ خ ط أ ت ه ا ك ما يمكن أ ن تصيب ذلك و ق د قدر الله عز و جل عليك الا تحضر تلك ا ل ص ف ق ة فتخسر فامن أ و ل ما خلق الله القلم قيل أ ي بعد العرش ل أ ن الله قال كان الله و لم يكن شيئا قبله و كان معه و كان على العرش ف أ و ل ما خلق الله قيل يعني بعد العرش و الماء القلم فقال له اكتب ما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فجلستكم هذه معنا ا ل آ ن في هذه ا ل ل ح ظ ة و استعدادكم ل ل ص ل ا ة مكتوب قبل آ ل ا ف السنين بل ان عمرو بن العاص روى عن النبي حديث كما في صحيح مسلم قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فلا تبتاس بموت انسان تحبه او ذهاب صفقه لك لان هذا مكتوب قبل تكوين الارض بخمسين الف سنه انك استخسر هذا المال وستموت لك الزوجه و انك كذا وكذا وكذا